Allahu akbar Allahu akbar Alhamdulillah ¡Dame! وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم الله أكبر الله أكبر الله أكبر وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذي Well, <laughs>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 time You know? وهم ملوف حذا Hmm. al I'm sorry. فسدات الأرض